إن الصلاة تنهى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نجاة إذا كانت صلاة إذا كانت صلاة لأجل هذا تأتي الاضطرابات للناس وتراهم يبحثون عن الأطباء النفسيين وعيادات النفسية.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 إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا الله يعلم قلوب خلق يقول في ناس لا إذا أعطيت ما يمنع وإذا أصبته بشر ما يجزع من هم يا ربي الذين استثنيتهم بإلا إلا المصلين طيب يا رب نصلي بس أحيان تفوتنا لا أقرأ الآية بعدها الذين هم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 يتوضا و تو ما بعده يفوت ركعتين ثلاث وإذا صار نايم ما يصلي وصافي مباراة ما يصلي واذا كانت في كوفي مشغل ما تصلي يحدثنا الله عن قلوب ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤوننا إذا قال الله ربعا يا الله نصلي أستعمل المصلى إذا قالت له أم يا الله قم صلي قام صلى لكن هو نفسه تقوم وتدعوه إلى الصلاة لا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا دائما يغني يدندن تغتاب تنم تغازل تعاكس لكن ذكر الله قليل الله يقول بعدها الآية هذه مباشرة مذبذبين والحالة النفسية سهلة مذبذبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فلن تجد له سبيلا هناك تحب الظلالة علينا أحبتي إذا صارت صلاتنا متى ما شئنا وإذا قمنا إليها قمنا كسالا فكيف صلاتك؟ عندك هم انظر إلى السماء إذا خسف القمر أو كسفت الشمس صلي حتى تنجلي سبحان الله يا ربي هذه الركعات عندك من القدر والغلاء أن تحل شيء في موازين السماء بهذه الركعات نحن نسجد نقول يا رب ثم تكشفها عنا نعم الصلاة غالية عند الله ولو كان الله غالي عندك لكانت صلاتك غالية عندك لأنه يحبها سبحانه طيب يا ربي أجذبت الأرض وجفت الضرع ومات الزرع يا ربي ماذا نصنع لا نملك أن ننشئ السحاب لا ينشئ السحاب الثقال إلا أنه يا ربي كيف نستجلب الماء فأدب الخبر يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام صلي واركع واسجد وقل يارب